قيل إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى أنزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء والتقدير فإذا أخذت في قراءة الكتاب فاستعذ بالله والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع والتذلل وتقدم بالأمس معنى الاستعاذة وأن الاستعاذة هي طلب اللجوء والاستعصام بالله سبحانه وتعالى ومعنى فاستعد بالله أن يعتصم والتجئ به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد تلاوة القرآن وبه قال جماعة من أهل العلم ومنهم داود الظاهري جريا على ظاهر الآية فإذا قرأت فاستعذ ولكن الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الذي عليه هؤلاء جميعا أن الاستعاذة تكون قبل القراءة وأن قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن أي فإذا أخذت في القراءة أو فإذا أردت فراءة القرآن فاستعد بالله وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية والآية في سورة المئذة معناها كذلك إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فعليكم أن تتوضأ وليس معناه أنك إذا قمت في الصلاة تفعل ذلك بعد أن تقوم إليها وهذا أيضا كقول الرجل لولده معلما إذا أكلت فقل بسم الله وليس معناه إذا فرغت من الأكل فقل بسم الله فهذا هو الذي عليه أكثر العلماء أن الاستعاذة تكون قبل القراءة والعلة في الاستعاذة تبين أنها قبل القراءة لأن الاستعاذة بالله عز وجل كما قلنا هي التجاء واعتصام بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فأنت تستعصم بالله وتلتجئ إليه حتى لا يلبس الشيطان عليك قراءتك أو يلبس عليك تدبرك وفهمك لآيات الله عز وجل فلذلك كانت الاستعاذة قبل القراء وهل يجب على كل قارئ أن يستعيذ بالله عز وجل لأن الله عز وجل قال في هذه الآية فإذا قرأت فاستعذ وهذا أمر والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرين عن ذلك نقول ذهب كذلك بعض العلماء إلى أن الاستعاذة عند القراء وأما جماهير العلماء من السلف والخلف بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة وقالوا إن الصارف للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الذي كان يسيء في صلاته لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كظاهر الآية أم يزيد على ذلك تقدم أن الاستعادة بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تخلو من مقال وعلى هذا فالصواب والأرجح أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد سواء كان من الجن أو كان من الإنس أو كان من الدواب أو من أي شيء فكل ما تمرد يقال له شيطان وهو مشتق من شطن بمعنى بعد والشيطان هو إبليس وجنوده وسمي شيطان لأنه بعيد بطبيعته عن طبع الإنسان وبعيد بفسقه عن كل خير فإذا قلنا مشتق من شطن يعني بعد فهو بعيد على كل حال بعيد من الخير بعيد عن طبيعة الإنسان والرجيم بزنة فعيل بمعنى مفعول والرجيم أي المطرود المطرود من رحمة الله عز وجل فالشيطان الرجيم أي الشيطان المرجوم والمرجوم يعني المطرود من رحمة الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والسلطان يطلق على الحجة كما يطلق على التسلط والقدرة وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان أي أن الشيطان ليس له تسلط وليس له قدرة وليس له حجة على من؟ على الذين آمنوا والمراد بالذين آمنوا هنا أي حق الإيمان وأما من كان مؤمنا ولكنه لم يستكمل شعب الإيمان فبقدر تضيعه وتفريطه من هذه الشعب بقدر تسلط الشيطان عليه وأضاف الله عز وجل صفة أخرى وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون على غير الله عز وجل والتوكل كما نعلم وصدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين فاستثنى الله تبارك وتعالى الغاوين فهؤلاء الشيطان له عليهم سلطان قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا والمعنى انه اي الشيطان لا يستطيع ان يتسلط على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بالكفر والمعاصي وليس له حجة على ما يدعوهم إليه كذلك من المعاصي وقد يشكل على ذلك أي أن الله عز وجل نفى السلطان الذي يكون للشيطان وأثبته سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرناها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والواضح من السياق أن السلطان المثبت للشيطان غير السلطان المنفي الذي أثبته الله تبارك وتعالى للشيطان وتزيينه المعاصي وتحسينه لها أما السلطان المنفي فهو سلطان حجة والغلبة فليس له حجة وليس له غلبة هذا قول والقول الثاني أن يقال إن الله تعالى لم يجعل للشيطان على العباد حجة هذا ابتداء وهم الذين يسلطونه على أنفسهم بطاعتهم إياه إذا إذا قيل لك كيف تجمع بين الآيات التي تنفي سلطان الشيطان على العباد وبين الآية التي تثبت سلطانه على بعض العباد فالجواب من وجهه الوجه الأول ان هذا السلطان الذي أثبته الله تبارك وتعالى غير السلطان المنفي فالمثبت هو تزيين المعاصر وتحسينه لها والمنفي سلطان الحج والغلبة أو نقول إن الله تعالى لم يجعل للشيطان على العباد حجه وهم الذين صلطوه على أنفسهم بطاعتهم إياه وقول ثالث وهو الذي قلنا إن سلطانه المثبت إنما هو على الغاوين الذين أطاعوه والذين إنقادوا له واستسلموا لغوايته وأما المؤمنون الذين هم على ربهم يتوكلون فهؤلاء ليس له سلطان عليه قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقول تعالى يتولونه من الوليين بفتح الواوي وسكون اللام بمعنى القرب والنصرة أي سلطانه على الذين يتولونه أي يتقربون إليه ويجعلونه واليا عليهم فيجيبونه إلى ما يدعوهم إليه من الضلال ويتبعون خطواته ويستجيبون لدعائه وتزيينه فهؤلاء هم الذين جعلوا للشيطان عليهم سلطانا إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين يتخذونه وليا والذين هم به مشركون والذين هم به مشركون الضمير في قوله تبارك وتعالى به من, من قال والذين هم به أي بالله عز وجل مشركوه يبقى سلطان الشيطان على هؤلاء الذين يتولون الشيطان والذين يشركون بالله عز وجل والقول الثاني والذين هم به مشركون أي الذين هم بالشيطان مشركون بالله عز وجل إذ أجركوه في العبادة وفي الطاعة قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو نبين وأن هذا صراط مستقيم إذن الذين هم به مشركون الضمير إما أن يكون عائدا على الله عز وجل أي الذين هم بالله مشركون أوعى إذن على الشيطان الذين هم بالشيطان مشركون وكيف يكونون كذلك قلنا أشركوا الشيطان في طاعة الله عز وجل فهم يطيعون الشيطان كطاعة عباد الرحمن للرحمن سبحانه وتعالى وفي هذه الآية بيان أن الاعتصام من كيد الشيطان إنما يكون بزيادة الإيمان وسلوك ضرب الرحمن سبحانه وتعالى والتمسك بطاعته جل في علا وأما من أسلم قياده للشيطان أما من استسلم لدعائه وندائه وغوايته فهو مأسور لديه مطاع عنده فيطيعه فيما يدعوه إليه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قول الثاني إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به به الهاء دية هل تعوذ على الله عز وجل ولا تعوذ على الشيطان من العلماء من قال تعوذ على الله عز وجل فلو شلنا الهاء وحطنا ما لفظ الجلالة والذين هم بالله مشركون يبقى سلطانه على الذين تولونا والذين مشركون بالله عز وجل والمعنى الثالي والذين هم به مشركون والذين هم بالشيطان مشركون كيف يكونوا المشركين قلنا أشركوا الشيطان في طاعة الله عز وجل فين ولا لسه ولماذا يسأل أيهم هم بذلك صاروا مشركين والذين هم بيه مشركون فلعب. يعني صاروا بذلك مشركين نعم فلعب. لا المعنى الاول الذين بالله مشركون والذين هم بالله مشركون ممكن يكون هم اشركوا بالله عز وجل بعباده الاوثان وكذا وكذا وكذا أما هنا جعل جعلنا الشرك هنا خاص باشراكهم الشيطان في طاعه الله عز وجل فصاروا بطاعه الشيطان مشركين لله عز وجل اياه في طاعه الله عز وجل قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أي إنما أنت مفتر والتبديل في لغة العرب رفع الشيء مع وضع غيره مكانه يقال بدله وأبدله واستبدل به كل ذلك بمعنى والمراد بالتبديل في هذه الآية النسخ فعلى هذا معنى الآية وإذا نسخنا آية وأتينا بآية أخرى مكانها وإذا نسخنا آية وأتينا بآية أخرى مكانها والنسخ كما نعلم يشمل النوعين نسخ الحكم ونسخ التلاوة فقد ينسخ الحكم وقد تنسخ التلاوة وقد يبقى الحكم مع نسخ التلاوة وقد يزول الحكم وترفع كذلك التلاوة فالله عز وجل يقول وإذا بدلنا آية مكان آية إذا نسخنا آية وأتينا بآية أخرى مكانها والله أعلم بما ينزل أي أعلم سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة العباد فينزل سبحانه وتعالى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة وهذه المصلحة قد تختلف باختلاف الأزمان كما تختلف باختلاف الأجناس والصفات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت تفتري على الله عز وجل ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فذكر تبارك وتعالى في هذه الآية أنه إذا فعل ذلك أي نسخ آية وجاء بآية أخرى مكانها طعن الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا بأنه كاذب على الله تبارك وتعالى مفتر زعما منهم أن نسخ الآية بالآية يلزو البداء وهو الأمر المتجدد أو الرأي المتجدد لله عز وجل فقالوا هذا مستحيل على الله يعني الكفار يقولون إذا أنزل الله تبارك وتعالى آية ثم جاء بأخرى فهذا معنى أن الله عز وجل رأى أن نزول الآية الأخرى أفضل من الآية الأولى فمحى الأولى وجاء بالثانية أي بذى له أن الثانية أفضل من الأولى وهذا محال على الله عز وجل وما الدعام المشركون باطل لأن النسخة لا يلزم منه البداء والبداء كما قلنا هو الرأي المتجدد لا يلزم منه الرأي المتجدد بل إن الله عز وجل يشرع الحكم وهو عالم سبحانه وتعالى بأن مصلحته ستقضى في الوقت المعين وأنه عند ذلك الوقت ينسق سبحانه وتعالى ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلح يعني أن الله عز وجل عندما ينزل آية ينزلها سبحانه وتعالى في وقت يعلم سبحانه وتعالى أن نزولها في هذا الوقت فيه مصلحة الناس وأن بمضي هذا الوقت لم يعد لهذه الآية وحكم الآية مصلحة للعباد فيأتي سبحانه وتعالى بآية أخرى فيها مصلحة في هذا الوقت لهؤلاء القوم فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذي زالت مصلحته ينسخ ذلك بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة كما أن حدوث المرض بعد الصحة وحدوث الصحة بعد المرض وكذلك الغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى لا يلزم منه البداء هل يلزم من كون الله عز وجل يمرض الإنسان ثم يصح. أو يصح الإنسان ثم يمرضه أن الله عز وجل رأى وتجدد عنده أن الصح أفضل لهذا العبد أو أن المرض أفضل لهذا العبد لا وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعالى لحكمه ويفعل ذلك لمصلحة العباد وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى علمه بزوال المصلحة في المنسوخ وتمحضها في الناسخ بقوله تبارك وتعالى والله أعلم بما ينزل فقوله تبارك وتعالى والله أعلم بما ينزل أي أعلم سبحانه وتعالى بما ينزل مما فيه مصلحة عباده ونظير هذا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وكقوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى فقوله إنه يعلم الجهر وما يقفى بعد قوله إلا ما شاء الله يدل على أنه إيه؟ على أنه أعلم بما ينزل فهو عالم بمصلحة الإنسان عالمٌ لمصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي إذن هذه الشبهة التي قالها المشركون قالها بعض طوائف المسلمين ومنع النسخ في الكتاب الكريم والآيات صريحة في النسخ ولذلك لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعا ولا خلاف كذلك في وقوعه فعلا يعني أهل العلم لا يختلفون في جواز النسخ من ناحية الشرع ومن ناحية العقل ولا يختلفون في وقوعه بالفعل وقد ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني أنه قال بعدم النسخ لكنه لا يريد نفي النسخ الذي ذكرناه وإنما يقول إن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد ومعنى ذلك يقول إن هذا النسخ معنى أن الله عز وجل جعل الحكم السابق الذي أزاله خاصا بوقت من الأوقات وأن هذا الحكم كان خاصا بهذا الزمن وهذا في معنى وفحواه يوافق كلام العلماء كذلك ينبغي أن نعلم أنه لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة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 إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فهذه الآية تدل على أن النسخ لا يكون إلا إيه إلا بوحي كذلك ينبغي أن نعلم أن الإجماع لا ينسخ أي لا نسخ بالإجماع ولماذا؟ لأن الإجماع لا يمعقد ولا يكون إجماعا إلا بعد انقضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في زمن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن يكون هناك إجماع أو يكون هناك قياس أو نحو ذلك ولذلك العلماء عندما يعرفون الإجماع ويقولون اتفاق المجتهدين من الأمة في عاصر العصور لابد أن يضعوا قيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يضعوا هذا القيد لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك إلا قول النبي صلى الله schöne وفعله فالإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله nhiều وإذا كان الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى � Tube وقلنا إن النسخ لا يكون إلا بوحي إذن الإجماع لا يمكن أن ينسخ حكماً شرعياً وإنما قد يدل على نسخ قد يدل على نسخ يعني يكون هناك إجماع الإن الإيه منسوخة فنقول والله إن العلماء أجمعوا أن هذه الآية منسوخة لكن هل هذا النسخ كان بإجماع العلماء أي كان هذا النسخ لإجماعهم على أن هذه الآية نسخت فذل إجماعهم على ذلك أم أن الإجماع هو الذي نسخ قلنا الإجماع لا ينسخ, الإجماع لا ينسخ وكذلك الإجماع لا ينسخ كما قال العلماء إذن قوله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر هذه الآية تبين ما بينته صورة البقرة من النسخ الذي يكون في كتاب الله تبارك وتعالى بعض أهل الأصول قالوا أن النسخ قد يكون بلا بدل قالوا النسخ قد يكون بلا بدل ونحن ذكرنا قول الله عز وجل في آية سورة النحر وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى إذن الآية لابد أن يكون بدلها آية وفي صورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لكن بعض الأصليين يقولون ممكن يكون هناك نسخ ولا يكون هذا النسخ له بدل هذا كلام صواب الكلام الصواب أن النسخ لا بد أن يكون له بدل وأما هذا القول فقول باطل بلا شك لماذا باطل بلا شك نقول لأنه مصادم نص الكتاب مصادمة صريح فالله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسه نأتي بخير منها أو مثلها فكيف إذن يقول قائل أن الله عز وجل ينسخ ولا يأتي ببدل وإذا كان الله عز وجل يقول في هذه الآية وإذا بدلنا آية مكان آية فكيف إذن يتسنى لقائل أن يقول إن النسخ قد يكون بلا بدل ذكر هؤلاء الأصليون مثالا لهذا النسخ الذي ليس له بدل فقالوا إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ثم نسخ هذا الحكم فقال تبارك وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية فهذا الحكم كان ثم نسخ كان من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا ثم نسق هذا الحكم بقوله تبارك وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وحده الذي عمل بهذه الآية ثم نسخت أي لم يعمل أحد بهذه الآية إلا علي رضي الله عنه فهل هذا القول لهؤلاء الأصليين له وجه أم ليس له وجه الجواب هذا القول ليس له وجه فالجواب على ما قالوه إن الله تبارك وتعالى أوجب أوجب الصدق بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك فكانت الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وهذا نسخ بالأخف وهذا نسخ بالأخف كذلك يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف يعني يجوز أن يكون هناك نسخ لحكم خفيف فيأتي حكم أثقل منه والعكس مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني هذه الآية تبين مرحلة من المراحل التي مرت بها فريضة الصياب كان من أراد أن يصوم صام ومن أراد أن يفطر أفطر وأطعم ولا شك أن هذا تخفيف عليه. تخفيف يعني أنت مخير تصوم أو لا تصوم وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأنت صوم خير لكم الصيام كان أفضل فنسخ هذا بقوله تبارك تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يبقى إذن هذا الحكم الخفيف ثقل أو خفف ثقل فمن شهد منكم الشهر فليصم كذلك نسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تبارك وتعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل نسخ بأثقل منه وهو الجلد والرجم الجلد والرجم أين الحبس من الجلد والرجم قال الله تبارك وتعالى الزانية والزان فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الحديث وأما الرجم فبالآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وأما مثال نسخ الأثقل بالأخف فنسخ مصابرة المسلم عشرة من الكفار كان في أول الإسلام لا يجوز عند القتال أن يفر الرجل من وجه العدو إذا كان أمامه عشرة يبقى الواحد بعشرة الواحد بعشرة إن يكون منكم 20 صابرون يغلب ايه 200 يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفر فقال الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فايكم منكم مئة صابره يغلب 200 فخف في الواحد يصمت امام اثنين ما دام امام اثنين لا يجوز له ان هو يفر او يجوز له ان يوليه دبره فهذا مثال نسخ الأسقل بالأخف وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية فإنه نسخ بالأخف قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخر الآيات والله عز وجل يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله بل أكثرهم لا يعلمون وهذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا إياه بل أكثرهم لا يعلمون التسليع عن ماذا التسليع عن قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتر هو كاذب يفتري على الله عز وجل الكذب فقال الله عز وجل للنبي صلى الله وسلم أعبد عنه فهؤلاء لا يعلمون وقوله تبارك وتعالى بل أكثرهم كما نبهنا على ذلك أكثر من مرة من إنصاف القرآن الكريم فالله عز وجل يقول بل أكثرهم لا يعلمون ولم يقل بل كلهم لا يعلمون لأن منهم من يعلم ولذلك قال بل أكثرهم لا يعلمون هؤلاء الجهلاء الأغبياء لا يعلمون الحكمة في تبديل الله عز وجل للأحكام بما يقتضيه الزمان ولا يفقهون شيئا من أمر الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى قل أي قل لهم يا نبينا قل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وروح القدس وجبريل عليه السلام والإضافة في روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الروح المقدس أي الروح المقدس ووصف بالقدس لطهارته وبركته وسمي روحا لمشابهته الروح الحقيقية الروح الحقيقية بها ايه بها حياة الجسد فاذا فرقت الروح الجسد مات الجسد وهذه الروح المراد بها روح الايمان حياة الامة حياة البشر فالايمان هو روح الإنساء ولذلك قال الله عز وجل وهو يبين فضل القرآن وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمر ليه روحا لأن به حياة الناس فروح القدس ينزل بالقرآن الذي فيه حياة الإنساء فالإنسان بغير إيمان الميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى قل نزله أي قل لهم يا نبينا هذا القرآن الذي تزعمون أني أفتريه على الله عز وجل إنما نزل به ملك كريم هو جبريغ عليه السلام نزل به من عند الله سبحانه وتعالى متلبسا بالحق والعلّة في إنزاله في قوله تبارك وتعالى ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فتفيد هذه العلّة أن من أسباب ثبات الإنسان على دين الله عز وجل تلاوة القرآن وتتبره وتفهم معني إذا أردت أن يثبتك الله تبارك وتعالى على الدين فمن الأسباب أن تتمسك بكتاب الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما لن تضل انت تمسكتم به كتاب الله فكتاب الله عز وجل من اعتصم به لا يضل ولكن لا تصام بكتاب الله عز وجل لا يقتصر فيه على التلاوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه المراد في المقام الأول كما يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعليم معاني وأحكامه وتدبر كلماته ومعرفة مراميه هذا في المقام الأول ولا تكون التلاوة هي المراد فقط كما يظن بعض الناس فيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه, تعلم القرآن وعلمه يعني, يعني يعلم التجويد ويتعلم التجويد لا هذا ليس مرادا في المقام الأول وأنما المراد في المقام الأول أن تتعلم كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم تبياناً لكل شيء لتعلم أمور دينك وتعرف ما أراده الله تبارك وتعالى منك فقوله تبارك وتعالى بل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا إذن هذا الكتاب فيه تثبيت للذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وفيه هداية الهداية كما نعلم هناك هداية دلالة وهداية توفيق فالقرآن يهدي به الله تبارك وتعالى من أراد له سبحانه وتعالى الخير ومن أراد له سبحانه وتعالى النجاح يهديه الله تبارك وتعالى بالقرآن وبشرى للمسلمين لما فيه من التبشير بالخير في الدنيا والنعيم في الآخرة وقد مر بنا قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة فهذه بشارة بشارة في الدنيا ولا ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بشارة في الآخرة والقرآن الكريم جاء فيه من الآيات التي ترغب في توحيد الله عز وجل وفي طاعته وفي التقرب إليه الكثير والكثير كما لا يغفى ولقل نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قوله تبارك وتعالى اللسان اللسان المراد به هنا الكلام كما قال الله تبارك وتعالى وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ أي بلغته قومه وبكلام قومه ليفقه عنه وقوله يلحدون الإلحاد معناه الميل ومنه أخذ اللحد لأن اللحد يكون في باطن الأرض بميل أما الشق فيكون هكذا الشق إن احنا نفحر فهرة وينزل فيها الميت أما اللحد نفحر ونميل تحت سطح الأرض فالميت يوضع في هذا اللحد ولا, ولا يكون في هذه الحفرة والنبي صلى الله عليه قال اللحد لنا والشق لا اهل الكتاب فالالحاد معناها الميل فما معنى الايه اذا اولا هذه الايه فيها مواساه اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك وتعالى ولقد نعلم هذا فيه قسم من الله سبحانه وتعالى فاللام هذه ايه لام اللام الموطئه للقسم وقد تفيد التحقيق فالله عز وجل يقسم أنه يعلم قولهم وهذا فيه إماء كأنهم كانوا لا يجاهرون بذلك فكأن أسياد العرب من قريش كانوا يسرون بذلك لعبيدهم ولعوامهم ويقولون لهم هذا يقولون ماذا يقولون لهم إن الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قرآن من عند الله عز وجل هذا إنما يعلمه إياه بشر وهذا البشر هو ذلك الغلام الرومي الذي كان يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبداً لبعض أسياد قريش وكان يبيع عند الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليه ولكن انظر إلى هذا التناقض الفاضح فالمشركون لا يأتون بشيء إلا وفيه إبطال لمزاعمه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ترى يقولوا مجنون ترى يقولوا ساحر ترى يقولوا النبي يعلم بشر ترى يقولوا يقولون الاساطير الأولين كتبها طب مجنون يقول الكلام مجنون يقول الكلام الحلو مجنون يقول الكلام ده ها وازاي ما, ما يتناقضش فيه كل مره يقوله فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال هنا بقى هذا الغلام هذا الغلام كان روميا كان روميا تبقى القرآن ده القرآن عربي مبين عربي مبين طيب ما الرومي ممكن يتكلم عربي صح معاك الرومي ممكن يتكلم عربي ولكن العربي أيضا قد يكون أعجميا في فرق بين العجمي والأعجمي الأعجمي هو الذي لا يفصح في مقالته وقد يكون عربيا أو غير عربي سباوي مثلا هل هو عربي ليس عربي ولكنه ها عجمي لكن هل نقول أنه أعجمي لأنه لأن راجل فصيح ها لكن ممكن يكون إنسان عربي لكنه ليس عنده فصاح فهذا الرومي جمع بين أمرين هو عجمي وأعجمي ولذلك ربنا صلى الله عليه وسلم يقول عجمي لأنه لا يفسح فكيف يكون هذا الذي لا يفسح في كلامه معلما للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين واضح يبقى هذا تناقض منهم فالله عز وجل يقول ولا قلن علم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه لسان الذي يلحدون اليه قلنا الالحد معنى ايه الميل فبعض العلماء يقول المعنى لسان الرجل الذي يميلون عن الحق به ويقولون إنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي وبعضهم يقول إن هذا المعنى أن الله عز وجل يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي لسان الذي يضيفون إليه التعليم أن يميلون إليه بقولهم إنه هو الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجبي وهذا لسان عربي مبين ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أقوال المشركين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر أي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره وقال غير ذلك ففي هذه الآية بيان لما كان عليه المشركون من تناقض في أقوالهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر فلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي كيف يستقيم. أن يكون هذا الذي يزعمون أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستقيم أن يكون معلما له وهو أعجم والقرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم على مسامعكم بلسان عربي مبين وأنتم أهل اللغة وأساطين البلاغة تعلمون ذلك جيدا فكيف تزعمون ما تزعمون ثم قال تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الآيات هي الحجج والبراهين سواء كانت هذه الحجج وسواء كانت هذه البرهين آيات مثلوة شرعية أو كانت آيات كونية يؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهي التي يقول عنها العلماء إنها المعجزات فالله عز وجل يقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله فهذه الآية فقوله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأن قوله تبارك وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله يفهم من هذا أنها آيات بينات واضحات وأنها كافية لمن أراد أن يؤمن ومن بحث عن الحق فإنه يهتدي فكون أنهم لا يؤمنون معناه أنهم إن زاوا عن الحق وأنهم جحدوا هذه الآيات وأن إعراضهم إنما كان عناداً واستكباراً لا لنقص الدليل ولا لكون هذه الآيات لا تكفيهم وإنما ذلك إعراضاً منهم فالله عز وجل يقول إن الذين لا يؤمنوا بآية الله لا يهديهم الله كيف يهديهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين أعرضوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فالجزاء من جنس العمل فهؤلاء جاءتهم الآيات الهادية الآيات المرشدة الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن الكريم فأعرضوا فكيف يهديهم الله عز وجل لا, لا يهديهم الله عز وجل لا يدلهم سبحانه وتعالى على طريق الحق في الدنيا ولا يدلهم سبحانه وتعالى على ما ينجون به في الآخرة لأنهم آثروا الغية على الرجد والضلال على الهدى ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب أليم في الآخرة يبقى إذن في الدنيا عقوبتهم أن يكونوا كالدواب كالبهائم لا يميزون بين الحق والباطل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم جزاء لإصرارهم على الباطل ولإعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى التي كانت كافية لإلزامهم الحق قال تبارك وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون هذه الآية فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كيف هذا لأن الله عز وجل هنا قال إنما فيقصر الله تبارك وتعالى افتراء الكذب عليه ممن ممن أنا أقول من الذين لا يؤمنون بآية الله فالله عز وجل يرد على الكفار اللي قالوا إنما أنت مفتر والنبي صلى الله عليه وسلم هل هو من هؤلاء حاش وكله إذن هو لا يفتري الكذب على الله عز وجل ففيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل بيّن في هذه الآية صفة الكذبين صفة شرار الخلق وهم الذين لا يؤمنون بآيات الله فلما لم يؤمنوا استحلوا الكذب واستحلوا الافتراء على الله عز وجل أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان معروفا بالصدق حتى قبل البعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين ولما سأل هراق أبا سفيان بملت أسئلة يتحرى بها صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف هل هو نبي مرسل أم لا من جملة الأسئلة قال لو هل جربتم عليه كذبا ها؟ قال لا وبعدين أبو سوفان يقول إيه يعني ملقيتش من كل منفز بيها اللي قلت إيه؟ ونحن, إيه ونحن وهو على هدنة لا نعلم هل يفي بها أو لا يعني إحنا هو الوقت في هدنة ولكن مش عارفين هو هيوفى لا يعني البول ديت الوحيده اللي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما استطاع ان هو يكذب ايضا ما استطاع ان يكذب يعني كان عند العرب مبادئ كان عند العرب على كفرهم مبادئ اما اهل زماننا فماتت عندهم المبادئ يكذب ويفترى ويزور يعمل كل حاجه في سبيل ايه في سبيل نشرت مذهبه لكن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشرف من كثير من المسلمين في هذا الزمان عند الخصومة يعني فأبو سفيان لما هرق ليسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا بكل صراح فمن جملة الأسئلة يقولوا هل جربتم عن أي كذب أن يقول لا يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب فهرق قال له إيه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل الاستحالة واحد ما يكذبش على الناس وبعد كده ينتقل الى الكذب على الله عز وجل قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى فكأنه يقول له هو صادق فيما يقوله وفيما يخبر عن الله عز وجل فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك إيه وأولئك هم الكاذبون هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهلهم صحيح